ينبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعد في الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آياتهم يزكيهم ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي مران مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك مثل الذين حقوا من الثورات ثم لم يحملوها كمثل الحبار يحمل أشفارا بئث مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدن كوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن ذعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونهم وَمِنَ الْقَضَا نُكَذِّبُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَنْهَوْنَ مِنْهُ بِأَنَّهُ مُنَاقِعُكُمْ ثم تردون الْمَوْتَ الَّذِي الغيب مِنْهُ بِأَنَّهُ بما ثُمَّ تعملون يا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ عَالِمِ الْغَيْبِ وإذا نادي على صلاته يوم الجمعة فبسنن الله ذكر الله فاشعلنا ذكر الله خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله, الله كثيرا لعلكم تفلحون رأوا تجارة قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره الله خير من ومن التجاره والله خير رازقين